الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي نداه الصخر بالواد وفرعون ذي الاوداد الذين طغوا ا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لذي المرصاد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 فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين و ت أ ك ل و ن التراث اكلا لما وتحب اسماء ل كلا الأرض حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا و ربك و الله م ك ص الحسنى يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر و م ئ ذ ي ا ل إ ن س ا ن و أ ن ى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا ي ع ذ ب و عذابه أ ح د ولا ي و س ق وساقه أ ح د يا أ ي ت ه ا ل ن ف س المطمئنه ارجعي الى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة